بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلى هؤلاء واحدا إن هذا لشيء عجاب وَمَنْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِّمْشُ وَصَبِرُ عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِشٌ عَجَابَةٌ وَمَنْ طَلَقَ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنذن عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب زند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم نوطي وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إِنْ مَسَّخْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِصْرَاقِ وَفَارِهَةً مَحْصُورَةً كُلُّهُ أَوْآبَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ فَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَتَوَّرُ الْمِحْرَابُ إذ دخلوا على داوود فخاف منهم قالوا لا تخاف خصمان ببعضنا على بعض فاحكون بيننا فاحكون بيننا بالحق ولا تصدق وحدنا إلى توا السراط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 وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِنَ الْخَلْفِ إِلَي يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَوْفَىٰ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَبًا وَمَا كُنْتَ بِقَائِمٍ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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُسْتَقِيمِينَ كَالْفَجَّاعِ ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإتحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلك في وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآل جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بتاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نتاب هذا وإن للطابين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليذوقوه حميم وغساق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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا بعثا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سكريا أم ذاغت عنهم الأبصار إن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 تُعَنُّو مُوَرِّدُونَ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ إِلَّا يَخْتَصِمُونَ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قال فبعزتك لا أبغى منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين كل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه.